يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قبل سَمِيًّا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 ف التَّخَذَتْ مِن دُونِهِم حجَابًا فَأَسَلنَ إلَهَا روحَنَا فَتَمَثَّلَ لََا بَشَرًا سَوِيََا قَالَت إي أَعوذُ بِالَّحْمَانِ مِن كَئِن كُ تَتَقِيِياف قَالَ إ ماَا أَنَ رَرسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لك غُلًََا زَكاب.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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل مخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فِي ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمر وهم فِي غفلة وهم لا يؤمنون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 إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أَهْلَهُ بالصلاة والزكاة وكان عند رَبِّهِ مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا فَخَلَفَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا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 ثُمَّ لَنَنزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا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 اثر ايتا الذي كثر باياتنا وقال لا اوتين ما لو و ولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا لَهُ مِنَ يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه